وعلى نبينا محمد الخافم النبيين وإمام المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسمون فهذه الحلقة الحادية والثمانين من حلقات من أحكام القرآن الكريم يتتلم فيها على قوله تعالى وإذا قيل لهم آمن بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل تقتلون عن بياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إذا قيل لهم أي لبني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا بما أنزل الله وهو هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا هذا القيل بل يردونه بقولهم نؤمن بما ينزل علينا من الكتب التي نزلت عليهم في على اليهود والإنجيل على النصارى ويكفرون بما وراءه أي بالنسواه وهو الحق يعني أن الذي كفروا به هو الحق مصدقا لما معهم والحق هو الشيء الثابت ورده الباطل الزائل وقيله مصدقا لما معهم أي أن القرآن الكريم صدق ما معهم الكتب وكان تصديقه لها, لها على وجهين الوجه الأول أنه بين أنها كتب مشتمل على الصدق والوجه الثاني أنه صدقها حيث كانت تتحدث عن وتبينه وأنه سيكون فكان يقول لها وهو الحق مصدقا لما معهم قل أي لهم يا محمد فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إذا كنتم تدعون أنكم تؤمنون بما وزل عليكم، فلما تقتلون أنبياء الله الذين جاءوا بالوحي من الله؟ وهل هذا إلا كرب منكم وعدوان واستئثار من الحق؟ ولو كنتم من الحق ما قتبتوا من الأنبياء الذين جاءوا منكم وأتوا بالكتب من نزلة عليكم؟ في هذه الآية هنا في فوائد أيان تعصب اليهود والنصارى لما هم عليه من الطريق ولو كانت الطريقة خاطئة لأن دين اليهود والنصارى يسخ لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وصار دينا غير مقبول عند الله بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتل غير الإسلام دينا يقبل منه ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من التعصب لما مع الإنسان إذا كان باطلاً لأن الله ذكر هذا عند بني إسرائيل تحذيراً من طريقتهم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء عن بني إسرائيل إذا عرر عليهم الحق ردوه وتعصبوا للباطل الذي هم عليه وكفروا ما سواه لقيمه ويكفرون بما وراءه ومفائلها أنهم آل بني إسرائيل يردون الحق المصدق لمماءهم وكان الذي يجب عليهم حقا وشرعا أن يقبلوا الحق لا سيما وأنه مصدق لمماءهم ومبين أنها على آل حق لكونه الحق مصدق لمماءهم ومن فوائدها إقامة الحجة على كذب هؤلاء الذين يدعون أنهم مؤمنون بما أزل عليهم لأنهم كانوا يقتلون أنبياء ولو كانوا صادقين في الإيمان بما أزل عليهم ما قتلوا الأنبياء ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه ينبغي عند المحاجة أن يذكر المحاج ما يفحم بالخصن ويبين كذبه وبطران دعواه لقوله قل فلما تقتلون الأنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن بمي الصعيين لا يقبلوا الحق من كل ما جاء به ولكن إذا جاءهم ما تهوا أنفسهم سكتوا وإذا جاءهم ما لا تهوا عنفسهم قتلوا أو يكذبون ويصبحون بالتكديد إذا لم يبرو إلى حد القتل كما سبق في, في آية قبل هذه ثم قال الله تعالى ولقد جاءكم نيوسى بالبينات ثم اتخذتم العزل من بعده وأنتم ظالمون في هذه الآية يخاطب الله عز وجل بني إسرائيلا موبخا لهم على ما حصل منهم حيث إن نيوسى صلى الله عليه وسلم جاءهم بالآيات البينات الدالة على رسالته وصدق دعوته ومع ذلك اتخذ الرجل من بعده إلهاً وهم ظالمون أي ظالمون لأنفسهم بهذا الاتخاذ وسبب ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام وعده الله سبحانه وتعالى ثلاثين ليلة وأتمه بعشر فبقي غائبا عن قومه أربعين ليلة وكان قد خلف عليهم وكان قد خلف عليهم هارون عليه الصلاة والسلام فلما تأخر عن الثلاثين فتنوا بما صنعه السامري من العجل المكون من الذهب الذي استعاروه وقالوا وقال لهم إن هذا هو إلهكم وإله موسى فعبدوا العجل وهم يعلمون أنه من صنعهم وأنهم هم اللي يسمعوه وأحدثوه ومع ذلك اتخذوه إلها وقد نصحهم هارون عليه الصلاة والسلام ولكنهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وهذا لا شك دليل على سفههم وأتوهم وطيانهم أن يتخذوا إلها من على صورة العجل لاتخذوا إلها على صورة العجل هم, صنع هم الذين صنعوه بأنفسهم فهو من جملة القدائح التي هم عليها يقول له الزوجل ولقد جاءكم نوسى بالبينات ثم اتخذتم من عجل من بعده وأنتم ظالمين ففي هذه الآية بيان واحدة من أمور كثيرة تدل على عتو بني إسرائيل وأنهم إلا ما اتبعون أهواءهم وفيها أيضا من الفوائد المنادات على سفه هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلها فعبدوه مع أنه لا يرجعون لهم قولا ولا أن يكون ولا نفعا ومن فوائد هذه الآية أنهم اتخذوا العجل على حال ذو لأنهم يعلمون أن هذا العجل هم الذين صنعوه وأنه ليس إلها ولكنهم وليرب الله تأنتوا هذا التأنت وناصحهم هارون ولكنهم لم يكنوا هذا النصر ثم قال الله تعالى وإذا أخذنا نتاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وسنتكلم على هذه الآية في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته